انا استاذ ملهم نعم. لن اتي بها كما يكتبها القصاص أو الادباء نعم ساتي بها محققه مفصله برضه وباسلوب مرتب جدا بسيط حتى لا مم. تختلط على افهام الناس على اساس الوقت الكل الاهل سيدنا يخرج حفظها نعم. عن ظهر قلب نعم. اول حاجه هفصلها كده اول اول شيء قتل سيد شباب أهل الجنه في يوم عاشوراء اللي هو 10 من المحرم مم. سنه 61 هجري تعرفوا من المعلومه دي الاول تمام. إن الإمام الحسين رضي الله عنه ارضاه قتل في يوم اليوم اليوم العاشر من المحرم انت السنه يا جماعه في سنه 61 هجري وفي هذا اتفاق بين الجميع ما في خلاف لا بين السنة ولا بين الشيعة ثانيا ايه اللي حدث وايه اللي اوجب الامر الى ذلك